Yawma tawawna ha, tawthal kul murdu'at, amma ardu'at, wa tawaw kul vatih hamlin hamlaha, wa tawar nasa sukara, wa mahum bisukara, wa lakin arzaab Allah shadeed.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 مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ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 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا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 الَّذِي يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ كَيْدُهُ مَا يَفِيضُ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 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 Wahai yang dihina Allah, fatalehu min mukrim. Inna Allah yafgalu ma ya sha. Haa dan dua orang itu berseteru di Rabb mereka, fatau kafiru kuti'at lahul fiabu min nari,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 In Allah yudzilul الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلو فيها من أسوار من ذهب و لؤلؤا فيها حرير وهدوء Ilah Taib mina al-Qaul wahdu ila cirat al-Hamid. Inna Lathin kafaru wa yasuddun an sabilillahi wal Masjid al-Haram Lathin jalnaahu lill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 124. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.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 se Qualsej 거예요 kita berkamah, dan sungguh laman, dia berseyaan tentang jwelat, bekera Trustee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 Qul ya ayuha an-nas, inna ma ana lakun nafirum mubin, fal-lathin amanu wa-amilu sali'at والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 انَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو كتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم Hwa sema kum Muslimin mian qabil, wfi haa dalikun Rasul shahidan alikun, wta kuno shuhadaa ala nass. Faqimu salat wa atu zakat wa